أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركون اي يقولون آمنا اي يقولون آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم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 وَلَا نَجْرِمِينَ عَلَيْهِمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا الخطاياكم وما هم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 ثُن اللهَّهُ يُشِئُ شْأتَ الْآخَِه إِ اللهَّه على كُلِّ شيءَيئ قَدير يُعَذبُ مََّ شَ وَيَررحَمُ مََّ شاء وَإِلَيْهِ تُ قلَبُون وَماَا أَنتُم بِمُجزينَ فيِي الأررض وَلَا فيِي السَّماء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 وقال انما مكنت خذ من دون الله اوثان مب ودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون, وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوه إِلَّا إِن قَالُوا أُتِينَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُنِّي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا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 وَإِلَ مَدِيَنَأَخَاهُم شبًَا فَقَالَ يَ قَوْمِعبُدُ اللهه وَرْجُ ليَوْومَآخِر وَرجُ ليَومَآخِرَ وَلَا تَعثَووا فِي الأرضِ مُفسِدين فَكَذذَّبُهُ فَا خَذَتْ بُمُ الرَّجِفَةُ فَأَصْبَحُ فِي داِهِم جَثِمِين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدجَ أَهُم سَابِبَيناتِ فَسْتَكذَرُوا فِي الأرضِ وَمَا كانَوا وَمَا كانَوا سَابِقين فَكُللا أَخَذْنَا بِذَبِ فَمِنْهُم مَنْ أَسَلنا عَلَيْهِ حاصِبَ وَمِنْهُم وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون مِنْ دُونِهِ من شيء وهو العزيز الحكيم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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وإلهنا, وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ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 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم ولا يأتينهم دغتا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جنن لمله محيطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فان يا يفعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئن انهم لنبوئن انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها تجري من تحتها خالدين فيها نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّنْ مِن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَل إِن سَألتَهُم منْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ وَسَخرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ لَ يَقولُول اللهَّ فَأَنا يُؤفَكُون اللَّهُ يَبَسُقُ الرِزقَالِمَ شَاء مِنْ عبادِهِ وَيَقُدِرُ لَ